نصل إلى المخرج الثالث عشر طرف اللسان مع ما بين الأسلان العليا والسفلى قريبة إلى السفلى مع فراغ قليل بينهم ويخرج منه ثلاثة احرف الصاد والسين والزاي أما المخرج الرابع عشر طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا ويخرج منه ثلاثه احرف الظاء والذل والساء اما المخرج الخامس عشر فهو بطن الشبه السفلى مع اطراف الثنايا العليا ويخرج منه الفاء فقط والمخرج السادس عشر الشفتان معا ويخرج منهما ثلاثة أخرى وهي الباء والميم والواو إلا أنهما بانطباق مع الميم والباء وانفتاح مع الواو أما المخرج السابع عشر والأخير فهو الخيشوم والخيشوم هو عباره عن خرق الام المنجذب الى الداخل فوق سقف الفم وتخرج منه الغنة في النون والميم المشددتين والمدغمتين والمخفاتين وبعد ان عرفنا مخارج الحروف فاننا نستطيع ان نحدد مخرج كل حرف بتسجيمه والوقوف عليه وعندما ينتهي الصوت يكون المخرج واليك الدليل للمخارج من الجزريه مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فالف الجوف وأختاه وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين هاء أَدْنَاهُ غين خَاءٌ والقاق أقصى اللسان فوق ثم الكاق أسفل والوسط فجيم الشين ياه والبعد من حافته إذ ولياه لضراس من ايسر اولمناها واللام ادناها لمنتهاها والنون من طرفه تحتجعل والراه دانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن من فوق السنايا السفلى والضعء والذان وثان العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفى مع أطراف السنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم مخرجها الخيشوم وتعالوا معنا لنتعرف على مخارج الحروف حسب ترتيب الحروف الهجائية فنقول الحرف الأول الهمد وتخرج من أقصى الحرف الحرف الثاني الباء وتخرج من الشبتين مع انطباقهما هكذا أب الحرف الثالث التاء وتخرج من ظهر اللسان وأصول الثنايا العليا الحرف الرابع الساء وتخرج من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا الحرف الخامس الجيم ويخرج من وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى الحرف السادس الحاء من وسط الحرف مثل الحمد الحكيم الحرف السابع الخاء وتخرج من ادنى الحلق من جهه اللسان اخ الحرف الثامن الدال ويخرج من ظهر راس اللسان واصول الثنايا العليا الحرف التاسع الذال ويخرج من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا الحرف العاشر الراء ويخرج من طرف اللسان مع ظهره مما يلي راسه مثل الرحمن الرحيم الحرف الحادي عشر الزاي وتخرج من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا قريبة إلى السفلى مع انفراد قليل بينهم أز الحرف الثاني عشر السين وتخرج من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا قريبة إلى السفلى مع انفراد قليل بينهم اس الحرف الثالث عشر الشين وتخرج من وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك الاعلى أش الحرف الرابع عشر الصاد وتخرج من طرف اللسان مع الثنايا العليا والسفلى قريبه الى السفلى مع انفراد قليل بينهما أش الحرف الخامس عشر الضاد وتخرج من احدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الابراص العليا الحرف السادس عشر الطا وتخرج من رأس اللسان واصول الثنايا العليا الحرف السابع عشر الله وتخرج من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا الحرف الثامن عشر العين تخرج من وسط الحلق الحرف التاسع عشر الغين وتخرج من أدنى الحلق من جهة اللسان والحرف العشرون الفاء وتخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف السنايا العليا الحرف الحادي والعشرون القاف ويخرج من اقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الاعلى اق الحرف الثاني والعشرون الكاف ويخرج من اقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الاعلى تحت مخرج القاف القليل الحرف الثالث والعشرون اللام ويخرج من بين حافتي اللسان مع بعد مخرج الضاد مع ما يحاذيها من اللثه العليا الحرف الرابع والعشرون الميم وتخرج من الشفتين معا اذا كانت مظهره ومن الخيسوم اذا كانت مخفاه او مضغمه الحرف الخامس والعشرون النون ويخرج من طرف اللسان مع ما يحاميه من لفه الاسنان العليا للمظهره ومن الخيشوم اذا كانت مخفاه او مدغمه انت هكذا الحرف السادس والعشرون الهاء وتخرج من اقصى الحلق الحرف السابع والعشرون الواو وهي اما ان تكون ماديه وتخرج من جوف الفم والحرق او غير ماديه وتخرج من الشفتين مع انفتاحهما او اولى الحرف الثامن والعشرون الياء وهي اما ان تكون ماديه وتكون من جوف الفم والحرق او غير ماديه وتخرج من وسط اللسان اما الالف فتخرج من جوف الفم والحرق ولا تكون الا ماديا هذه هي السبعه عشر مخرجا التي تخرج منها جميع حروف الهجاء وبعد ان عرفناها لا بد لنا من معرفه شيء مهم الا وهو هل لهذه الاحرف الهجائيه مناطق معينه لخروجها فاقول نعم بالحروف الهجائية مناطق تجمع مخارجها وهي خمسة المنطقة الأولى وهي منطقة الجوف فيها مخرج واحد وبها من الحروف ثلاثة احرف الألف المدية والياء المدية والواو المدية المنطقة الثانية منطقة الحلق فيها ثلاثه مخارج وبها من الاحرف سته احرف الهمزه والهاء من أقصى الحرف العين والحاء من وسط الحرف الغين والخاء من ادنى الحرف المنطقه الثالثه منطقه اللسان وفيها عشرة مخارج وبها من الاحرف ثمانية عشر حرفا القاف والكاف والجين والشين والياء غير الماديه والضاد واللام والنون المظهره والراء والطاء والدال والتاء والسين والصاد والزال والظاء والذال والثاء المنطقه الرابعه منطقه الشفتين فيها مخرجان وبها من الاخر أربعة الباء مع انطباق الشفتين والفاء من بطن الشفة السفلى مع أطراف السنايا العليا والميم المظهرة والواو غير المجدين المنطقة الخامسة منطقة خيشون وفيها مخرج واحد وبها من الحروف حرفان الميم والنون. غنة الميم المخفاة او المدغمة او المشددة وغنة النون المخفاة او المدغمة او المشددة او التنوين هذه هي مخارج الحروف ومخرج كل حرف ومناطق المخارج الدرس العاشر القاب الحروف بعد ان تحدثنا عن مخارج الحروف والحروف التي تخرج من كل مخرج وعرفنا اننا لكي نعرف مخرج اي حرف نقف عليه بالسكون نصل الى موضوع مهم وهو القاب الحروف وهنا لا بد ان نعرف هل للحروف الهجائيه القاب وما هي فنقول وبالله التوفيق نعم للحروف الهجائيه عشرة القاب وهي اولا الحروف الحلقية وهي ستة أخر الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وهي ما تعرف بحروف الحلق الستة بخروجها منه ثمية اللهويتان وهما القاف والكاف وسمي بذلك نسبة إلى اللهات وهي لحمة مستبكة بآخر اللسان ثالثا الحروف الشجرية وهي الجين والشين والياء وسميت بالشجرية لخروجها من شجر الفم بسكون الجين وهو ما بين وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى رابعا الحروف الأسلية وهي الصاد والسين والزاي وتسمى هذه الاحرف الثلاثه اسليه بخروجها من اسنه اللسان اي ما دفق منه خامسا الحروف النطعيه وهي الضاء والدال والتاء وقد سميت بالنطعيه لانها تخرج من نطع الحنك اي جلد غار حنك الاعلى وهو سقف سادسا الحروف اللثويه وهي الظا والذال والثاء وتسمى هذه الثلاثه باللثويه لخروجها من قرب اللثه سابعا الحروف الزلقيه بفتح اللام وسكونها وهي ثلاثه احرف فقط وهي اللام والنون والراء وتسمى هذه الاحرف الثلاثه ذلقيه لخروجها من لالق اللسان اي الطرف ثامنا الحروف الشفهيه وهي اربع الفاء والواو والباء والميم وتسمى الشفويه او الشفهيه لخروجها من الشمس مع ان بعضها يشارك في اكثر من مخرج مع الشمس تاسعا الحروف الجوفيه وهي حروف المد الثلاث الالف والياء والواو وسميت الجوفيه لخروجها من جوف الفم والحرف عاشرا الحروف الهوائيه وهي ايضا الحروف الجوفيه وسميت بالهوائية لاعتبار المد وبالجوفية لمجيئها من الجو وقد وضحنا معنى الجوف سابقا فالله تعالى اعلم الدرس الحادي عشر صفات الحروف بعد ان تعرفنا على ألقاب الحروف وعددها يجب علينا أن نتعرف على صفات الحروف، فنقول ما هي الصفة الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني وليس من حقيقته كالبياض والسواد والحمره والصفرة وفي اصطلاح علماء التجويد كيفية إن ينصف بها الحرب عند حصوله في المقرب فتوصف الحروف مثلا بالجهر أو الهمس أو الشده أو الرخاوة أو غير ذلك ما عدد صفات الحروف الهجائية عددها سبع عشرة صفات على القول المختار عند أهل هذا الفن هل لهذه الصفات أقسام نعم وتنقسم هذه الصفات السبع عشره إلى قسمين قسم له ضد وقسم لا ضد له اما القسم الذي له ضد خمس وبده خمس بمعنى انه اذا اجتمعت الصفه الواحده منهما في الحرب لا تجتمع الاخرى معها كالسواد والبياض مثلا فإنهما لا يتمعان في موضع واحد في وقت واحد وكذلك تكون الصفات فإلا وجدت الصفة في حرف تنتظر الصفة الأخرى منه مثل صفة الجاهل وضده الهن أي أن الحرف إما أن يكون مجهورا أو مهموسا صفة الشدة والتواشر وضدهما الرخاوة صفه الاستعلاء وضده الاستفاده صفه الاقبال وضده الانفتاح صفه الاذلاق وضده الاصناد اما القسم الثاني الذي لا ضد له وهو سبع صفات هي الصفير القلقله اللين الانحراف التكريم التفشي الاستطاله هذه الصفات السبع ليس لها ضد بمعنى اننا ننظر في الصفات المبادرة فإذا وجدنا للحرف صفه من الصفات الاولى او ثانيه اعددناها له ثم بعد ذلك التي تليها ثم التي تليها حتى تنتهي من الخمسة المضاده لخمس ثم ننظر في الصفات التي لا ضد لها فإذا وجدنا للحرف من الصفات التي لا ضد لها جمعناها للحرف على الصفات المضادة فعندما نقول خمسة ضد خمسة يصير مجموع الصفات عشرة لكن هذه العشرة صفات لا تجتمع مع بعضها البعض الان الحرف يكون له خمس صفات وياتي اليه صفه من غير مضاده فيصير له ست او صفتان من غير المضاده فيصير له سبع اي سبع صفات اما ان تدنى اي صفه وبدها فهذا غير جائز بعد ذلك نبدا بتعريف القسم الاول من الصفات الصفات التي لها ضد ونبدا اولا بالجهر فنقول ما هو الجهر وما ضده وما حروف كل منهما الجهر هو منع جريان النفس عند النطق بالحظ بقوه الاعتماد عليه في المقرر وهو من صفات القوه واما ضد الجهر فهو الهدف والهمس صفة من صفات الضعف ومعناه جريان النفس مع الحرب لضعف الاعتماد عليه في المقرد وعدد حروف الهمس عشرة وهي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء وهي مجموعة في هذه الكلمات فحسه شخص سكت هذه هي حروف الهمس وهي عشرة حروف من حروف الهجاء وما تبقى بعد هذه الحروف العشرة من حروف الهجاء فهي حروف الجهل لأن الحرف إذا وصف بصفات لا يمكن أن يوصف بضدها فمثلا الفاء وجدت في حروف الهمد فلم تكون في حروف الجهر وهكذا وقس على هذا في بقيه الصفات التي لها ضد بعد ذلك نتعرف على الصفه الثانيه وهي الرخاوة فنقول ما هي الرخاوة وما ضدها وما حروف كل منهما الرخاوة هي جريان الصوت مع الحر لضعفه في المقرب وهي من صفات الضعف وضدها الشده والتوسط فالشده هي امتناع جريان الصوت مع الحرف بقوته في المقرض والتوسط هو صفه بين الرخاوه والشده وحروف الشده ثمانيه وهي الهمزه والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء وهي مجموعة في هذه الكلمات أجد قط من ذاكت وأولى حروف التوسط في خمس وهي اللام والنون والعين والميم والراء وهي أيضا مجموعة في لن عمر لنعمر عمر بهذا تكون الحروف الباقيه بعد حروف الشده الثمان وحروف التوسط الخمس عشر حرف هي حروف الرخاوه لان الحرف اذا وجد في حروف الشده او التوسط فلن يكون في حروف الرخاوه واذا لم يوجد فيها يكون من حروف الرخاوه وهكذا اما الصفه الثالثه من صفات الحروف فهي صفه الاستفادة واولاً لا بد ان نعرف ما هو الاستفال وما ضده وما حروف كل منهما فاقول وبالله العون والتوفيق الاستفال هو انخفاض اللسان عن الحنك الاعلى عند النطق بالحرف وهو من الصفات الضغط وضده الاستعلاء وهو ارتفاع اللسان الى الحنك الاعلى عند النطق بالحرف والاستعلاء من صفات القوه وحروفه هي حروف التدخين وعددها سبعة وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف واللاء وهي مجموعه في عباره غص ضغط القرد غص ضغط القرد واقوى هذه الحروف الطاء وما بقي بعد هذه الحروف السبعة من حروف الهجاء وهي واحد وعشرون حرفا هي حروف الاستفاد فإذا وجد الحرف ضمن حروف الاستعلاء كان مستعليا أي من حروف الاستعلاء وإذا لم يوجد فيها كان مستقلا أي من حروف الاستفاد وهكذا الله الصفة الرابعة فهي الانفتاح وعلينا أن نعرف أولا ما هو الانفتاح وما ضده وما حروف كل منهما الانفتاح هو تجافي كل من طائفتي اللسان والحنك الأعلى عن الاخرى حتى يخرج النفس من بينهما عند النطق بالحر والانفتاح من صفات الضعف وضده الاطباق وهو تلاقي طائفتي اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف والاطباق من صفات القوه وحروفه اربعه وهي الصاد والضاد والطاء والظاء وهذه الاحرف الاربعه اقوى حروف التفخيم وما بقي بعد هذه الحروف الاربعه من حروف الهجاء فهي حروف الانفتاح فالحرف الذي لم يوجد في حروف الاطباق يكون في حروف الانفتاح وهكذا أما الصفة الخامسة فهي صفه الإصناد وعلينا أن نعرف ما هو الإصناد وما ضده وما حروف كل منهما الإصناد هو منع انفراج حروفه أصولاً في الكلمة الرباعية أو الخماسية لثقل النطق بها بل لا بد من ان يكون في الكلمه حرف مزلق فأكثر حتى تكون عربيه والاصناف صفه بين القوه والضعف وضده الازلاق وهو اخراج الحرف المحكمه من طرف اللسان والشكوى والازلاق صفه بين القوه والضعف وهي صفه النطق بالحرف وحروفه سته وهي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء وهي مجموعة في كلمات سر من لب سر من لب وما بقي بعدها من حروف الهجاء فهي مصمتة فالحرف الذي لم يوجد في حروف الإذلاق السفة يكون ضمن حروف الإصلاق وهنا يقول ابن الججري رحمه الله تعالى في صفات الحروف المضاده صفاتها جهر ورخو مستفد منفتح مصمته والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ اجر قط دكت وبين رخو والشديد من عمر وسبع علو خص ضغطا قذ وصاد ضاد طاء باء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة وبعد أن تعرفنا على الصفات التي لها ضد نصل إلى القسم الثامن من صفات الحروف وهي الصفات التي لا ضد لها فنقول كم عدد الصفات التي لا ضد لها وما هي عدد الصفات التي لا ضد لها سبعة فهي الصفير والقلقله واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطاله وإليك بيانها بالتفصيل اولا الصفير وهو صوت زائد يشبه صوت الطاء ويخرج من بين الشفتين ملازما لحروفه وحروفه ثلاثه وهي الصاد والزاي والسين وقد سميت حروف الصخير لانك تسمع لها عند النطق بها صوتا يشبه صوت بعض الطيور فالصاد تشبه, تشبه صوت الاوي والزاي تشبه صوت النحل، والسين تشبه صوت الجراد واقوى هذه الحروف الثلاثه الصاد لما فيه من استعلاء وإبط. ثانيا القلقلة وهي اضطراب في المخ عند النطق بأي حرف من حروف القلقلة الخمسة عند سكوله حتى تصنع له نبرة قوية وهنا يجب علينا أن نعرف ما هي حروف القلقلة وكم عددها فأقول حروف القلقلة الخمس وهي القاف والطاء والباء والجيم والدال وهي مجموعه في كلمه قطب جد قطب جد ولكن ما هو السبب في هذا الاضطراب والتحريك فأقول السبب في هذا الاضطراب والتحريك شده حروف القلقله لما فيها من الجهر والشده اذا فهل للقلقله مراتب نعم لها ثلاثه مرات وهي اعلاها في الطاء اوسطها بالجيم ادناها في الباقي من حروف القلقله والقلقله صفه لازمه لهذه الاحرف اذا سكنت سواء كانت في وسط الكلمه او في اخرها ويجب بيانها في الوقت اكثر من الواسط خاصه إذا كان الحرف الموقوف عليه مشددا مثل الحق الحق قال ابن الجزري وبينا مقلقلا إنسا كانا وإيكم في الوقف كان أبيانا نصل بعد ذلك إلى الصفة الثالثة وهي اللين وهو إخراج الحرف بسهولة وعدم كلها وحروفه اثنان وهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل خوف وبيت الصفة الرابعة وهي الانحراف وهو ميل الحرف عن مخرجه وحروفه اثنان وهما اللام والراء فالانحراف صفة لازمة لهما لانحرافهما عن مخرجهما حتى يتصل بمخرج غيرهما فاللام تنحرف الى طرف اللسان والراء تنحرف الى ظهر اللسان اما الصفه الخامسه فهي التكرير وهو ارتعاد راس اللسان عند النطق بحرف الراء فقط فالتكرير صفه للراء خاص وهذه الصفه تفرات لتجنب قال صاحب الجزريه وخف تكريرا اذا تشدد وليس معنى اخفاء التكرير اعدامه بالكليه لان اعدامه يسبب حفلا للصوت يترتب عليه ان تكون الراء شبيهه بالطاء وهو خطا وانما تعطى شيئا يسيرا من التكرير حتى لا تنعد صفتها نهائيا الصفه السادسه من الصفات التي لا ضد لها التفشي وهو انتشار الهواء في الفم عند النطق بحرف الشيء وهو حرفه فقط ونصل بعد ذلك الى الصفه السابعه والاخيره وهي الاستطالة وهي امتداد الصوت من اول احدى حافتي اللسان الى اخرها وهي صفه لحرف الضاد فقط وإليك دليل الصفات غير المضادة من الجزرية قال ابن الجزري ارحمنا ويرحمه الله صفيرها أصاد وذا يلسين قلقله قطب جد والمين وعو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحئا في اللام وروا وبتكرير جعل وللتفششين ضادا استقل وتعالوا الآن لنتعرف على صفات حروب الهجاء الثمانية والعشرين نبدأ أولا بحرف الهم تجد أن فيه من صفات القوة الجفع والشده وفيه من صفات الضع الاستفال والانفكاة وفيه من الصفات المتوسطه الاسماك اذا عدد صفاته خمسه ثانيا الباء فنجد فيه من صفات القوه الجهر والشده والقلقله وفيه من صفات الضعف الاستفال والانفتاح وفيه من الصفات المتوسطه الاذلاق اذا فعدد صفاته سته ثالثا حرف التاء فنجد فيه من صفات القوه الشده وفيه من صفات الضعف الاحتفال والانفتاح والهمس وفيه من الصفات المتوسطه الاسماء اذن فعدد صفاته خمس الحرف الرابع التاء وفيه من صفات الضعف الهمس والرخاوه والاستفال والانفتاح وفيه من الصفات المتوسطة الإصناس إذن فعدد صفاته خمس الحرف الخامس الجيل فنجد فيه من الصفات القوة الجهر والسدة والقلقله وفيه من صفات الضعف الاستفال والانفتاح وفيه من الصفات المتوسطة إذن فعدد صفاته ستة الحرب السادس الحاء فنجد أن فيه من صفات الضار الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح وفيه من الصفات المتوسطة الإسماء إذن فعدد صفاته خمس الحرب السابع الخاء فنجد أن فيه من صفات القوة الاستعلاء وفيه من صفات الضار الهمس والرخاوه والانفتاح وفيه من الصفات المتوسطه الاصنام اذن فعدد صفاته خمس الحرف الثامن الدال فنجد ان فيه من صفات القوه الجهر والشده والقلقله وفيه من صفات الضعف الاستفال والانفتاح وفيه من الصفات المتوسطه الاصنام اذن فعدد صفاته ست الحرف التاسع الذال ويجب إخراج اللسان فيه فنجد أن فيه من صفات القوة الجهل وفيه من صفات الضعف الرخاوة والاستفال والانفتاح وفيه من الصفات المتوسطة الإسماء إذن فعدد صفاته خمسة الحرف العاشر الراء فنجد أن فيه من صفات القوة الجهر والانحراف والتكرير وفيه من صفات الضعف التوسط بين الرخاوة والشدة والاستفال والانفتاح وفيه من الصفات المتوسطة الإذار إذن فعدد صفاته سبع وهو الحرف الوحيد من الحروف الهجائية الذي له سبع صفات الحرف الحادي عشر الزاي فنجد أن من صفات القوة فيه الجهر والصفير وفيه من صفات الضعف الرخاوة والاستفالة والانفتاح وفيه من الصفات المتوسطة الإصمات إذن فعدد صفاته ست الحرف الثاني عشر السين فنجد فيه من صفات القوة الصفير وفيه من صفات الضعف الهمس والرخاوه والاستفاره والانفتاح وفيه من الصفات المتوسطه الاسماك اذن فعدد صفاته ست الحرب الثالثه عشر الشيء فنجد فيه من صفات القوه التفشي، وفيه من صفات الضعف الهمس والرخاوه والاستفاره والانفتاح وفيه من الصفات المتوسطه الاسماك اذن فعدد صفاته ست الحرف الرابع عشر الصادق فنجد فيه من صفات القوه الاستعلاء والاغلاق والصفير وفيه من صفات الضرع الهمس والرخاوه وفيه من الصفات المتوسطه الاصنام اذن فعدد صفاته ست الحرف الخامس عشر الضاد فنجد فيه من صفات القوه الجهر والاستعلاء والاطباق والاستطال وفيه من صفات الضعف الرخاوه وفيه من الصفات المتوسطه الإسماء اذن فعدد صفاته سته وهنا لا بد من الاحتراس عند النطق بحرف الضال او الضاء فيجب ان يتاكد قارئ القران الكريم من مخرج كل منهما حتى لا يقع في خطا الحرف السادس عشر الطاء فنجد فيه من صفات القوه الجهر والشده والاستعلاء والاطباق والقلقله وفيه من الصفات المتوسطه الاسماك اذن فعدد صفاته ست الحرف السابع عشر الطاء فنجد فيه من صفات القوه الجهر والإطباق والاستعلاء، وفيه من صفات الضعف الرخاوه وفيه من الصفات المتوسطة الإسماء إذن فعدد صفاته خمس الحرب الثامن عشر العين فنجد فيه من صفات القوة الجهر وفيه من صفات الضعف الانفتاح والاستفال والتوسط وفيه من الصفات المتوسطه الاسلام إذا فعدد صفاته خمسه الحرف التاسع عشر الغيث فنجد ان فيه من صفات القوه الجهر والاستعلاء وفيه من صفات الضعف الرخاوه والانفتاح وفيه من الصفات المتوسطه الاصلاح إذا فعدد صفاته خمسه الحرف العشرون الفاء فنجد فيه من صفات الضع الهمسة والرخاوه والاستفال والانفتاح وفيه من الصفات المتوسطة الاذلاق إذن فعدد صفاته خمسة الحرف الحادي والعشرون القاف فنجد فيه من صفات القوة الجهر والشدة والاستعلاء والقلقله وفيه من صفات الضعف الانفتاح وفيه من الصفات المتوسطه الاسمال اذا فعدد صفاته ستة الحرب الثاني والعشرون الكاف فنجد فيه من صفات القوة الشدة وفيه من صفات الضعف الهمس والاستفالة والانفتاح وفيه من الصفات المتوسطة الاسمال اذا فعدد صفاته خرج الحرف الثالث والعشرون اللام فنجد فيه من صفات القوة الجهر والانحرار وفيه من صفات الضعف الاستفاله والانفتاح والتوسط وفيه من الصفات المتوسطة الإذلا إذن فعدد صفاته ستة الحرف الرابع والعشرون الميم فنجد فيه من صفات القوة الجهر وفيه من صفات الضعف الاشتفال والانفتاح والغلة والتوسط بين الرخاوه والشدة وفيه من الصفات المتوسطة الاذلاق إذن فعدد صفاته ستة الحرف الخامس والعشرون النون فنجد فيه من صفات القوة الجهر وفيه من صفات الضعف الاستفال والانفتاح والغنه والتوسط بين الرقاوة والشده وفيه من الصفات المتوسطه الانلاق إذا فعدد صفاته سته الحرف السادس والعشرون الهاء فنجد فيه من صفات الضعف الهمس والرخاوه والاستفالة والانفتاح وفيه من الصفات المتوسطه الإثناس. إذن فعدد صفاته خمسه الحرف السابع والعشرون الوال فنجد فيه من صفات القوة الجهر وفيه من صفات الضعف الاشتفال والانفتاح والرخاوه والليل وفيه من الصفات المتوسطة الاسمال إذن فعدد صفاته ستة الحرف الثامن والعشرون الياء فنجد أن فيه من صفات القوة الجهر وفيه من صفات الضعف الرخاوة والاستفال والانفتاح والليل وفيه من الصفات المتوسطة الإثناس إذن فعدد صفاته ستة والله تعالى أعلم